بسم الله الرحمن الرحيم والباليات لغرا فالحاملات مقرا فالجاليات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصالح وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط إنكم لدي قول مختلف يقفط عنه من قفت خذ للخلاطون الذين هم في رمضة ساعون يسألون أيا يوم الدين جونهم على الناجل اتنوا ودوقوا فتنككم هذا الذي كنتم به تستعلمون إن المفتقين في جنات ورون آقذين ما آتاهم رفهم إنهم كانوا قبل ذلك مفهمين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهالهم يستوطرون وفي حق للسائل وفي الأرض آيات للموطين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم ومات العجون فوعظ للسماء والأرض إنه لحق من أَنْتُمْ أنكم تنفقون هل أداك هديث بيه إبراهيم المصرمين إذ بقلوا عليه فقالوا سلاما قال كلام من فرار إلى أهله فجاء بعيد من سمين فقربوا إليهم قالا لا فأوجد منهم سيبة قالوا لا تقرب الشروه بغنى العليم فأقبل في صرف فصدت وجهها وقالت حجوث عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو قال بما قطفتم أيها المرسلون قالوا إنا اغتلنا إلى قوم المدرمين المرسل عليهم لنرسل عليهم حجارة من فيهم مسلمة من تربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وجرتنا فيها آية للذين الَّذِينَ العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مدين فجولنا برسله وقال شاكر أو مجنون فأخذناه مجنونه فنفذناهم في اليم وهو مدين وفي آج إذ ما كبروا من شيء أتت عليه إلا جعلت كرمين وفي ثمود إبتيل لهم تمتعوا حتى أحين فأتوا عن أمد ربهم فأخذتهم الصحي قدرهم ينبون فما استطالوا من قيان وما كانوا من وقوم وقوما من قبر إنهم كانوا قوما باسرين. واستما بمجناها بأيه وإنا لمفرون والأرض فرشناها نعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا سوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم إن منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله لكم منه نذير مبين كذلك ما أدى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فجوابوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى وما إن إلا أن ما أجيد منهم من رزق وما أجيد أن يطعمون إن الله والرزاق ذلك الله المتين فإن للذين ظلموا سنوبا مثل دموا بأصحابهم فلا يستعدون فويل للذين تبروا من يومهم الذين عدون